الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي أمره بين الكاف والنون الحمد لله الذي صلى له الأولون والآخرون الحمد لله الذي سبح بحمده المؤمنون الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وله الحمد وإليه المرجع والمآب فاللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أنت رب الأولين والآخرين وما بكم من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 اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الأيام العاطرات ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا الا اعطيته ولا مظلوما الا ونصرته اللهم اكشف عن المكروبين همومهم اللهم اعط كل سائل سؤله وتوفنا وانت راض عنا والحقنا بالصالحين ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبواسع عطائه يتعلق الراجون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون فاللهم انا نرفع إليك الأكف ضراعة ان تجعلنا عند سكرات الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين والمرسلين والشفيع يوم القيامة على الشافعين سيدي يا رسول الله إذا عفوت كنت قادرا ومقتدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا رحمت فأنت أب أو أم هذان في الدنيا هما الرحماء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفاعاء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أن تحيا له السقاء بلغ العلا بكماله وكشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين اللهم لا تفرق بيننا وبينه في الآخرة حتى تدخلنا مدخلا اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه في الآخرة حتى تدخلنا مدخلا وترزقنا شفاعة وتوردنا حوضة وتسقينا من كاسه شربة هنيئة باردة لا نضمأ بعدها ابدا ثم أما بعد فطبتم جميعا أيها الأحباب وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا ونسأل الله جل وعلا أن يعذب جمعا التقى فيه ولا وأن يعذب ألسنة تخبر عنه وأن لا يعذب قلوبا تشتاق إليه وأن لا يعذب اعينا ترجو لذة النظر الى وجه الكريم فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ضيف زائر كريم ينزل علينا ضيفا زائرا كريما من قبل الله عز وجل مع ضيف لا ياتينا في العام إلا مرة ولكنه إذا هل علينا طلع علينا بنوره وبركاته وخيراته وحسناته فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفذت الشياطين مع ضيف فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم من خير هذه الليلة فقد حرم مع ضيف ينزل بنا وينزل علينا نعقد معه حوارا على مائدة من موائد الله جل وعلا نعقد معه حوارا ونشخصه بإنسان نعطي معه ونسأل ويجيبنا نتعلم منه كيف كان رمضان وكيف أصبح فينا رمضان فها هو نراه جالسا بين أيدينا باكيا. أقول له ما يبكيك يا شهر الصيام والقيام يقول وما لي لا أبكي أصبحت المنازل لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني نقول له يا شهر الصوم والقيام كيف أصبحت بيننا وكيف كنت عند المسلمين الأوائل يجيبنا والدموع تسيل من عينيه مغزارا ومدرارا ومكثارا وهو يقول يا حسرة على العباد لقد كنت عند سلفكم الأول وصحابة نبيكم صياما وقرانا وقياما ولكنني أصبحت الآن بين أيديكم لهوا ولعبا وتسلية وضياعا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما أجملت يا شهر الصوم فيا شهر الصوم فدتك نفسي فيا شهر الصوم فدتك نفسي فلا أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حال أتلقاني بين الأحياء حيا أو أنك تلقاني في اللحد بالي فهذه سنة الحياة دوما فراق بعد جمع واكتمال اقول له هذا ما اجملت ففسر لنا ما اجملت يقول كنت عندهم صياما عرفوا وعلموا انني اذا نزلت بهم غلقت ابواب الجحيم وفتحت ابواب الجنان فاستعدوا لي وعلموا ما هو رمضان وتمنت كما أخبر النبي الكريم لو أن الأمة تعلم ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان فكنت عندهم صياما وكيف لا أما سمعت إلى ما خرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي رب منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان قلت أكانوا إذا نزلت بهم كانوا فرحين مستبشرين قال وكيف لا وللصائم فرحتان كما خرج أحمد والنسائي ومسلم إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فكان رمضان عندهم فرحة ما بعدها فرحة وكيف لا وهي فرحة في الطاعة قلت يا رمضان إذا كنت عندهم إذا كنت عندهم صياما فكيف كانوا يعلمون بعاقبة أمرهم الطيبة في الآخرة قالوا لا خرج الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي إن للجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون ينادي مناد يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخلوا اغلق عليهم فباب الريان أعده الله عز وجل لعباد ربنا الرحمن ثم أجرينا وأكملنا الحديث مع رمضان ولما أجرينا معه رأيناه يجفف دموعه بعد أن, ت... بعد أن كانت تسيل منه مغذارا ومدرارا ومكثارا فقلت كنت عندهم صياما ثم ماذا قال وكنت بالليل عندهم قياما كنت بالليل عندهم قياما وكيف لا وقد خرج الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قال أبو مالك الأشعري لمن أعدها الله يا رسول الله قال اعدها الله لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وبات قياما والناس نيام فلما علم سلفكم الطيب ان القيام بالليل وان الاخلاص لله رب العالمين يدخل الجنه بل يجعل العبد في اعلى غرفه من غرفها قاموا الليل حتى تورمت منهم الاقدام كما كان حال النبي العدنان هكذا نرى كما خرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل حتى تورمت قدماه فقالت عائشة يا رسول الله هو عليك أما وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول يا عائشة افلا أحب أن أكون عبدا شكورا فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورمت منه الأقدام فقلت يا رمضان ثم ماذا قال لي كان الليل شرفا لهم وكان قيام الليل فرحهم وكيف لا وقد هاهو أبو سليمان الداراني المتوفى سنة مئتين وسبعة من الهجرة يقول والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الحياة الدنيا أقول والله إن أهل الليل في ليلهم مع الله أشد فريحا من أهل اللهو في لهوهم في الدنيا وإنه ما زال أبو سليمان يقول وإنه لا تمر بالقلب ساعات يتراقص القلب فيها فرحا بذكر الله أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم وقد أعده النبي صلى الله عليه وسلم شرفا للمؤمن كما خرج الطبراني في معجم الأوسط بسند حسن من حديث سهل بن سعد الساعدي أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس فهاهم عما علموا أن قيام الليل كان شرفا لهم قاموا الليل حتى تورمت منهم الأقدام أقول له أفصل وبين وزدنا يا رمضان يقول اوحى الله إلى بعض أنبيائه إن لي عبادا أحبهم ويحبونني ويذكروني واذكرهم ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم وينظرون إلي وأنظر إليهم من هؤلاء الأحباب الذين وصفهم ربنا بهذا الوصف فيقول لبعض أنبيائه إذا حذوت حذوهم احببتك وإن عدلت عنهم مقتك قلت يا رب وما علاماتهم قال يراعون الظلال بالنهار كما يراع الراع الشفيق غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما يحن الطائر إلى وكره فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وبسطت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم وناجون بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي فهم ما بين صارخ وباك ومتاوه وشاك وقائم وقاعد وراكع وساجد بعيني ما يجدون من أجلي وبسمع ما يشتكون من حبي أول ما أعطيهم ثلاث أن اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم والثانية لو أن السماوات والأرض في موازينهم لاستقللتها لهم والثالثة أن أقبل عليهم بوجهي ترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هكذا كان رمضان عندهم كانوا بالليل قياما وكانوا بالنهار صياما قاموا الليل حتى تورمت منهم الأقدام قاموا حتى تورمت منهم الأقدام وصاموا في الحر الشديد فما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا كما جاء ذلك من حديث أبي سعيد ورواه الجماعة إلا أبا داود هكذا نرى أيها الأحبة أن رمضان عندهم كان عملا ولم يكن رمضان حفلة يهرج فيها ولم يكن رمضان صحورا راقصا ولم يكن رمضان مقاهي تفتح بالليل إنما رمضان كان عندهم شهرا للعبادة رمضان كان عندهم شهرا للعودة إلى الله كان رمضان عندهم شهرا يصطلحون فيه مع الله فيا رجال الليل جد رب داع لا يرد ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين تنفرج منه الضلوع إن لله عبادا فطانا طلقوا الدنيا وخاف الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي فيها سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فيا غاديا في غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائح وكم إلى كم من لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تنكبت الطريق الواضحا فقلت يا رمضان هكذا كنت عندهم فكيف أصبحت عندنا قال بعد أن عادت الدموع إليه مغزارا ومدرارا ومكثارا يقول لا عندكم اختلفت الموازين واختلت المعايير وأصبح الحق باطلا وأصبح الباطل حقا وأصبح الذئب راعيا وسميت الأسماء بغير أسمائها فقد كنت عندهم شهرا للعبادة وأصبحت عندكم شهرا للعادة كنت عندهم صياما وقياما أصبحتم أصبحتم في أيامكم في نهار رمضان تعادون الله عز وجل وتحاربون ربكم بالإفطار علنا أما سمعتم إلى ما خرجه أبو يعلى في مسنده والديلمي وصححه الذهبي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عور الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن اسس الدين من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة المفروضة وصوم رمضان أما علمت إلى ما قرره الذهبي وقال مقرر عند المسلمين أنه من أفطر يوما بلا مرض وبلا عذر في يوم من أيام رمضان فهو شر عند الله من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الإنحلال والزندقة عباد الله خرج أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من افطر يوما في رمضان بلا رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر كله وإنصام لماذاك يوم واحد من أيام شهر رمضان خير لك من الدنيا وما فيها فهكذا كان رمضان عندهم صياما وأصبح رمضان في أيامنا في نهارنا نعادي الله ونجاهر بالمعصية بل أننا نعلنها صراحة في الميادين العامة وعلى المقاهي تراه مفطرا ولا يستحي يمسك سجارة ويشعل كذا ويجلس على مقهى ويفعل من الأفعال المعادية كأنه يستطيع أن يحارب الله جل وعلا عباد الله هكذا نرى الحال. نرى الحال نرى الحال بالليل كم عدد المقاهي وكم عدد المساجد كم من المقاهي تمتلأ وتكتظ بروادها ويقول لك أقتل الوقت وأفعل كذا وأفعل كذا أقول له يا رمضان لم تفسر ما أصبحنا فيه وكيف أصبحنا إلى ما أصبحنا فيه؟ قال لا شيء إلا باثنين ما أصبحتم فيه من كثره المعاصي ومن جرأتكم على ربكم حتى سودت الوجوه من كثره المعاصي لا ذلك إلا باثنين باتباع الهوى وطول الأمل فاتباع الهوى يعمي ويصم واتباع الهوى ما ذكر الهوى في القرآن إلا وكان مذموما يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله مساكين أهل الدنيا قلت له لما يا رمضان؟ قال والله أهل الدنيا مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطعم وأحلى شيء فيها قلت وما أطعم وما أحلى شيء في الدنيا قال ذكر الله والأنس به ذكر الله والأنس به أطعم شيء وأحلى شيء في الدنيا ذكر الله والأنس بالله جل وعلا غفل أهل الدنيا عنها فقلت أفسر بحديث عن اتباع الهوى. قال أما سمعت إلى ما خرجه البزار والبيقي والحاكم من حديث أنس وخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاث مهلكات وثلاث منجيات اسمعوا وصلوا على الحبيب المصطفى لترى أن الثلاثة المهلكة أصبحت فينا وتجسدت فينا والمعصوم من عصمه الله ثلاث مهلكات وثلاث منجيات أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه بالله عليكم من منا يخلص من هذه الآفات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات الخشية في السر والعلن والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا هكذا نرى أن اتباع الهوى آفة من الآفات التي وقعنا فيها وأصبحنا في جرأة على ربنا لاتباعنا للهوى وما ذكر الهوى في القرآن إلا كان مذموما قلت وماذا عن طول الأمل يا رمضان ألا يحل لنا أن نحمل آمالا في قلوبنا وأن نحمل أملا نحقق فيه الأمل في الغد قال نعم من حقكم أن تحملوا آمالا ومن حقك أن تحلم وأن تحقق ما أملت فيه لكن إياك أن يكون الأمل مبعدا عن طاعة ربك قلت وكيف ذاك قال أما سمعتا أما سمعت إلى ما قاله الحبيب المصطفى كما خرج مسلم ذلك لما قال يا ابا ذر لمن سأله عن, عن الولاية أراد أن يأخذ منصبا من مناصب الدنيا فقال يا ابا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامه إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فهي أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامه فهكذا نرى ما خرجه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي أخذ بمنكب ابن عمر وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك للآخرة هكذا نرى عباد الله أن الأمل وأن طول الأمل الذي يحول بين العبد وبين طاعة ربه مهلك وأن الهوى كله مذموم إلا ما كان في رضى الله وفي طاعته هكذا نرى رمضان يبين لنا كيف كان في سلفنا وكيف أصبح بين خلفنا لكي نرى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخل للجنة قال عليك بالصوم فثم جاءه الثانية فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخل للجنة قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو كما قالوا ادعوا الله وتوبوا له واستغفروه إنه أرحم الراحمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمه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 كيف كان بين سلفنا وكيف أصبح في خلفنا عباد الله أقول له يا رمضان أما ترى من أمل كي نصطلح فيه مع الله قال لا بد لكم من ذلك قلت وكيف السبيل إلى ذلك قال أن تذكروا الناس بعظمة الله جل وعلا وأن تجعلوا الله جل وعلا رقيبا عليكم في كل اعمالكم وفي كل خطراتكم وفي كل سكناتكم فقلت له ومن كان غافلا عن ذلك قال لي ذكره بعظمه الله جل وعلا وبنعمه وآلائه وبنعم الله عليه أنه قواه من ضعف وعلمه من جهاله وكبره من صغر وكساه من عري واطعمه من جوع وقل له انظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قبز الزبرجد شاهدات بأن الله واحد ليس له شريك فكيف تعص الله يا عبد الله وهو يرزقك كيف تعص الله وهو مطلع عليك أنا والإنس والجن في نبا عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم ويتبغضون عني بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من عاد منهم ناديتهم من قريب ومن بعد ناديتهم من بعيد أهل ذكري أهل طاعتي أهل شكري أهل زيادتي أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا إلي فأنا حبيبهم أحب التوابين أحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأمحو وأنا أرأف بعباد من الأم بولدها ثم قال لي قل له وذكره بنعم الله وقدرته وقل له سل الطبيب يا طبيب الأمراض من أرداكا سل الطبيب يا طبيب الأمراض من أرداك وسل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاكا وسل الصحيح يموت من علة من يا صحيح بالمنايا دهاكا وسل الأعمى خطا في الزحام بلا اصطدام من يقود خطاكا وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى من ذا الذي أهواكا وسل الجنين في بطن امه يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاكا وسل الوليد اجهش بالبكاء لدى الولاده ما الذي أبكاكا وإذا رأيت الثعبان ينفس سسمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاكا وسله كيف تحيا يا ثعبان أو تعيش وهذا السم يملأ فاكا وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا. وقل للشهد من حلاك وسل اللبن المصفا كان بين فرث ودم من ذا الذي صفاك وسل الحي خرج بين حنايا ميت من أحياك وسل النبت يزهو في السحراء وحده ما الذي أزهاكا وإذا رأيت النخل مشقوق نوى فسله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فسله من ذا الذي أسراكا وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا مناطحاً قمم السحاب فسله من الذي أرساك وإذا رأيت النار يشتد إوارها فسلهي بالنار من أوراك لله في الآفاق آيات أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آيات عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك انظر إلى هذه الشجرة ذات الغصون كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمار ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهميرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتديرة وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها أضياء وبها حرارة منتشرة فانظر وقل من ذا الذي أوجدها في الجو كالشراره؟ ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهميره ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدره، وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قماره ومن ذا الذي زانأوا بأنجم من كدرر منتثرة ذاك هو الله الله الذي أنعموه منه أميره ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر إلى المرء وقل من شق فيه سمعه من شق فيه سمعه وبصاره من ذا الذي جهزه بقدرة مقتدرة ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهميره ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة أإله مع الله أإله مع الله اله مع الله فالله رب لا إله سواه هل في الوجود كله حقيقة إلا إياه فالشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه فالطير سبحه والوحش مجده والموج كباره والحوت نداه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 حوار طيب سعدنا به إلى أن نلتقي مع رمضان في اسبوع مقبل نرى أن عقارب الساعة تزحف فوق رؤوسنا لا نملك إلا أن ندعو الناس إلى العودة إلى الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي الترمذي من حديث أنس وفي مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي هل لنا من توبة هل لنا من عودة هل لنا من أوبة هل لنا من صلح مع الله نسأل الله عز وجل أن يصلح الفاسد من أحوالنا اللهم أصلح فساد أحوالنا اللهم أصلح فساد أحوالنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم يسر عسرنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ودم الأعداءنا وانصر إسلامنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم لا تدع لنا في جمعنا الطيب المبارك وفي شعرنا العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريض إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم, اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة اللهم اكتب لنا قبل الموت توبه اللهم اكتب لنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنة وراحة ونعيم وملكا كبيرا اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين ودمر الكفر والكافرين وأزل الشرك والمشركين اللهم من أراد بالإسلام خيرا فيسر له أمره ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر واشغله بنفسه واجعله عبرة لمن يعتبر اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تردنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك اللهم إن الذنب لنا وإن العفو لك اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل وعاملنا بما أنت له أهل أنت الله أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم كما أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتئذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم اذكركم واشكروه يزدكم واستغفروا يغفر لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله